يكون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها وجا أولئك في غلال بعيدة وما قولا الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 صبار شكور وإذ قال مسالقوا مهذكرون أعمت الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤهم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 فَالَيَتَوَكَّرِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَىٰ إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جرعه ولا يكاد يصيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ومن وراه عذاب غريب.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 سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم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 وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سرا واعلان من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأن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 أبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروه مكرهم، وعنده الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسب. عَدِيهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْقَدْرِ يَوْمَ تُبْدِلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُورِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَفْشَى وَجْهَهُمُ النَّارَ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِن سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر